إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ صَالِحَاتٍ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن جانب طور الأيمن ونزلنا عليكم المن طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجنك عن قومك يا موسى قالهم أولئي على أثري وعجلت إليك لترضى قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامن فرجع موسى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حمنا حم أوزارا ولكننا حمنا حم يا القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك أنقاص أمرين فأخرج لهم عجل له خوار. بَقَاءٌ هَذا إلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِينِ ولا يملك لهم ظرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۚ قَنُولًا برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظل. لا تتبعن؟ إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري.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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قضضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا بسانس قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى عليه عاكفا. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد زبا وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة مذراً خالدين فيه خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملاً يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن إلا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إن يقول أنفلهم طريقة إلا إن لبثتم إلا يوما وَيَسْأَنُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَزْفًا فَيَذَرُهَا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ترى فيها عوجا إلي يتبعون الداعي لا إله إلا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ الْرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إلَّا هَمْسًا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 الذن له الرحمن ورضي له قونا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَوًى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 فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل مِنْ من قبل أن يقضى إليك وحيه من قبل ان يقضى اليك وحيه وقرب بزدني علما ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبني سأبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ونزوجك إن هذا عدو لك ونزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تضمؤ فيها ولا تضحى. إليه الشيطان قال يا مهل أدنك على شجرة الخند وملك لا يبلا. فأكنا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا الصفاء عليهما من ورق الجنة وعصا فغوى وعصى ادم ربّه فغوا ثم اجتباه ربّه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى ومن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكا فإن له معيشة ظنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَاءُ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ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 في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأجل مسمى تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طنوع الشمس وقبل غروبها ومن آنا فتبح وأطراف النهار لعلك ترضى فاصبر على ما يطلع. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واضراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى صدق الله العظيم